ما كرق محمود بس ما كرق اهو 6 يابس اه عطا محمود اه عطا عطا سلطه كسوف مش بسم الله رحبا که رحیم الله رحبا که رحیم امید محمد وعلى آله و سلم تسليف نزیده صلی اللہ و فهذا شيخنا ابي الله وحفظه ورعاه على ازیبه لشخ المطر. في الإمام العلامة محمد بن صالح رسامين رحمه الله تعالى واتخاله جنة رقضي بحسام والعزاب مجلسك كام هذا في صراط الكسوف لكن في الترتيب العام تدري طيب كان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء خمس عشر من شهر و بیرد اول سنة ست و و اربعمائة و ألف الله بمنه و كرمه ان يمتعنا بشيخنا و بردمه قل المهزل الله تعالى باب صلاة الكسوف الكسوف والخسوف بمعنى واحد شاید قال بعضهم از جمعات کلمتانی المصوف للشمس والمصوف للقمر نعم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دا أما بعد فانتهينا في المجلس الماضي من أبواب صلاة العيدين ونشرع فالآن إن شاء الله في باب صلاة الكسوف <تصفيق> وكما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الكسوف والخسوف بمعنى واحد على الراجح ولكن كما بين الحافظ في فتح الباري أن المشهور عند الفقهاء أن الكسوف يقال للشمس وأن الخسوف يقال للقمر وعزى هذا إلى ثعلب من أمة اللغة إنه اختيار وثعلب من أمة اللغة أه. هذا هو المشهور نعم قال السبب الحسي والجسوفي والجسوف هو إنجام ضوء أحد أي أي الشمس أو القمر بسببه بسبب <تصفيق> غير اعتاد وسبب قصوف الشمس ان القمر يحول بينها وبين الارض فيحجبها عن الارض لكن لا يمكن ان يحجبها كلها عن جميع الارض لانه اصغر منها وعلى هذا لا يمكن القصوف في اليوم السابع أو التاسع أو العاشر من الشهر لبعد القمر لبرد القمر عن الشمس في هذه الأيام کنما يقرب منها في آخر الشهرين. ولهذا قال شيخ الإسلام لا يمكن أن تغسف الشمس إلا في التاسع والعشرين أو الثلاثين أو آخر الثامن والعشرين م. وكذلك القمر سبب كسوفه حيلولت الأرض بينه وبين الشمس م. وعلى هذا التقدير فلا يمكن أن يكسف القمر إلا في ليالي الإبدار الرابعة عشرة الرابعة عشرة ألفان أو خامسة عشر أو خامسة عشر. نعم. يعني الكسوف معناه من ناحية من ناحية واقعية هو أن الأرض تكون حاجزا بين الشمس والقمر مما يحجب ضوء ضوء الشمس عن بعض القمر أو عن كل القمر. فهناك خسوف كلي وخسوف جزئي هذا معلوم والقمر لا يعني لا يضيء بذاته إنه يضيء بسبب انعكاس ضوء الشمس عليه أما الشمس فإنها تضيء بذاتها ف... فلهذا كان الخسوف والكسوف وكان ال كان الخسوف والقمر يعني كما بينا شيخ الإسلام أن الكسوف نسبة للشمس لا يمكن إلا أن يكون في التاسع والعشرين أو الثلاثين أو آخر الثامن والعشرين من الشهر الهجري هذه أمور أن يعرفه أهل الفلك ولكن لا يعتمد على قول أهل الفلك بدون الرجوع إلى الشرع نعم. طيب تفضل قال واق الله الس الرعي لكوهو تخويف الله لعباده كما ثبت ذلك عن النبي صل الله عل سل قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يلتسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العبادة ليوجعوا الله، هذا السبب الحسي فليس ذات فائدة كبيرة بهذا لم يوح لم, لم يوح به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مم. والله سبحانه يعلم هذا السبب الحسي هو الذي يقدره ويصرفه و... و... و... ويصرفه وهو الذي يقدره ويصرفه لكن مثل, هذا، لكن مثل هذه الاسباب الحسية يكن الله امر اكتشافها الى تجارب الناس حتى يدركوا ما أودع الله اودعوا هذا الكون من الآيات الباهره بانفسهم نعم ولا تنافي بين السبب الحسي والسبب الشرعي حتى يعلم حتى الامور العظيمه كالغصف والزلازل والصواعق وشبهها التي يحس الناس بضررها وانها رجوبه لهل اسباب طبيعيه يقدره الله وتقول الحكمه من ذلك تخويفا وتقول الحكمه من ذلك تخويفا للعباد نعم فما <تصفيق> هي الحكمه الشرعيه او السبب الشرعي الذي من أجله يكون هذا القدر الكوني لأن الكسوف والخصوف قدر كوني قدر الله عز وجل كونا فالحكمة الشرعية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مصحة الحديث أبي بكرة عند البخاري والسلام ومن حديث غيره أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنهما آية يخوف الله بهما عباده فذي الحكمة الشرعية تخويف العباد والحديث الذي ذكره أو يعني استدل به المصنفون كما ذكرنا من حديث أبي بكرة في الصحيحين وجاء الحديث أيضا أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين وبنحوية من حديث المغيرة بن شعب أيضا في الصحيحين أول علاوة عند مسلم حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وقال فصلوا حتى تنكشف حتى تنكشف هذه الآية فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند ظهور هذه الآية وبين أنها آية آية يعني معجزة حسية ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل لأن هذا أمر لا يقدر عليه البشر فما لا يستطيعه البشر فهو في مقدور الله وهذا يعد آية بالنسبة للبشر فلذلك من يتتبع نشارات الكفار التي ينصرونها عند قرب حدوث، فللآية يدرك أنهم يعني يعيشون في ظلال مبين، فيقيسون الأمور بالمقاييس والموازين التي وضعوها أو وضعها أهل الفلك، ولا يدركون عظم هذه الآية، ولذلك في غير ما مر. يخزيهم الله عز وجل بأن تتغير الحسابات التي هم حسبوه. نعم الله عز وجل جعل سنناً لهذا الكون ما يسمى بالنواميس هذه الأفلاك تدور في في نواميس محسوبة الله عز وجل هو الذي قدرها الله جعل, جعل أسباباً لسير هذه الأفلاك فكون أن الإنسان عرف شيئاً من هذه الأسباب هذا لا يعني أنه قد تمكن أو صارت عنده القدرة على تهير الأقدار بغير مشيئة الله أو على أنه يتحكم في هذه الأفلاك من نفسه هذا لا يملكه أحد فلهذا تجد أنه حتى ولو كانت بعض حسابات الكفار صحيحة أحيانا من حيث الأسباب أو وفقة القدر وهي صحيحة سبباً أي من ناحية الأسباب الكونية فالله عز وجل يغير بقدرته وحكمته شيئاً من هذه الأسباب أحياناً حتى يثبت لهؤلاء عجزهم إنهم أعجزوا مما يتخيلون نعم. وطبعاً مما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الآيتين لا علاقة لهما بالموت أحد وبحياته بحياة. من عقائد الجاهلية. مم يعتقدون أن الشمس إذا خسفت أو أن المطر إذا نزل حتى بعض المسلمين يعتقد هذا الآن. يعني إذا مات مثلا عظيم من العظماء قد يكون فاسقا وقد يكون كافرا فاجرا. ف يحدث مطر شديد يقول هذا المطر مطر حزنا على فلانة لزيمات البعض يعتقد هذا أو تحدث سيول شديدة أو تحدث أي آية فيقول هذه الآية حدثت لموت فلان لموت عظيم الروم لموت عظيم الدولة الفلانية أو الممثل حتى الفلانية البعض يعتقد هذا من المغفلين أو من الجهلة من جهلة المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الاعتقادات هذا الحديث عام يعني لا يتعلق فقط بمسألة القمر <تصفيق> والشمس لا لا تحدث آية لموت أحد أو لحياته هما آيات من آية الله لا تنكسفان أو لا تنخسفان لموت أحد أو لحياته كذلك المطر لا ينزل فرحا ولا حزنا على أحد وأي آية من آية الله لا علاقة لها بأسفل الموت أو الحياة للبشر، نعم، تفضل. مسألة إذا أخبر الفلكيون عن هذه الكسوف، فهل نصلي حتى وإن لم نره بعيوننا، هل نكفئ أو نظّر؟ أو قبل ما نذكر هذه المسألة أيضا نشير إلى أن أنه في بعض الروايات أن أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حدث هذا الكسوف أو الخصوف في يوم موت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال إن الشمس والقمر آيتان لا تنكسف لموت أحدا ولا حتى حتى يؤكد أن هذه الآية لم تحدث لموت ولده إبراهيم لا علاقة فإن كان إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون هذه الآية لموته فمن هو دونه أولى آه. فمن هو دونه أولى مسألة إذا أخبار الفلكيون عن نور الكسوف فهل نصلي حتى وإن لم نره بعيوننا فلن مكبر أو نظاراته الجوالك لا حتى نره رؤية عالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا صلى الله عليه <تصفيق> نعم نعم يعني الحكم الشرعي متعلق بالرؤية العينية أن, أن, أن نرى الخسوف أو الكسوف واضحا في السماء أما إذا لم يمكن أن يرى أو لا تمكن رؤيته إن عن طريق المكبرات هذه الحديثة فهذه ليست آية ولهذا الأحكم الشرعية متعلقة بالرؤية العينية وكذلك يدخل في هذا الباب ما يتعلق بظهور الهلال لبداية الشهر كما العبرة بالرؤية لمن أن يرى في السماء أما الحسابات الفلكية أو الرؤية التي لا تكون إلا عن طريق أجهزة حديثة دقيقة لا يمكن أن يرى الهلال إلا عن طريقها هذه لا عبرة بها في الحكم الشرعي. لا تنبني عليه أحكام شرعية حكم صلاة الگسوف المشهور عند العلماء انها سنة اي مستحبة ليست دواجبة وقال بعض اهل العلم انها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم اذا رأيتم ذلك قلت القيم رحمه الله في كتاب الصلاة قول قوي أي القول بالوجوب وصدق رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قمع بها وخرج, وخرج فزعا وقال إنها تخويف وخاطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار فلو قلنا إن الناس لا يأسمون بتركها رغم كل هذه الأمور العظيمة لكان في هذا شيء من النظر لكان في هذا شيء من النظر كيف يكون تخويفا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي فإن الخوف يستدعي الامتثار للأمر لذلك فإن القول بالوجوم قول قوي فإن القول بالوجوم قول قوي جدا وهو أول من القول من نعم وما رجحه العلامة بن وثيمة رحمه رحمه تعالى والذي أيضا أرجحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في جزئه الذي صنفه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف ونقل الشيخ الألباني في هذا الجزء عن النووي رحمه الله نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة أي مستحبة ليست واجبة وأيضا نقل هذا الإجماع الشوكاني في نيل الأوطار وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى متعقبا لكليهما هذا خطأ أي نقل الإجماع حيث قال فقد ذهب بعض المتقدمين إلى القول بوجوبها أي مما يخرق هذا الإجماع نعم ولذلك لم يدعي الإجماع المزعوم الحافظ ابن خجر بل حكى الخلاف فيه ثم عزى رحمه الله القول بالوجوب إلى أبي عوانة في مسنده أنه ممن قال بوجوب صلاة الكسوف هذا هو الراجح نعم بقوة الأدلة كما أشار الشيخ نعم رحمه الله نعم فضل أي القوة الأدلة القائلة بالوجوب وصوريتها جماعة وفرادة أي ان ننظر ليس لها ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فصلوا فصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في مساجدكم مثلا فدل ذلك على أنه يؤمر بها الفرض أيضا. لكن لا شك ان اجتماع الناس اولى بل الأفضل ان يصلوها في الجوامع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلىها في جماعة في المسجد ودعا الناس إليها نعم وما قالوا الشيخ هنا فيه نظر حيث إن صيغة الأمر التي وردت في الأحاديث جاءت بصيغة الجماعة ولذا رأيتم هذا فصلوا وهذا أمر موجه للجماعة ليس موجه للفرد أي ويضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جماعة ولا يعلم أنها صليت في زمانه صلى الله عليه وسلم فراضة هذا الذي يظهر الله أعلم لأنها من الصلوات التي يشرع يشرع فيها الاجتماع نحو صلاة العيد وصلاة الجمعة فالصلاوات لا تصلى إلا جماعة هذا الذي أظهره الله أعلم نعم سفة صلاة المسوف هي اوحعتان ويسن فيهما الجهر بالقراءة بناء على القاعدة التي تقول إن الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه وبعد قراءة الفاتحة يقرأ صورة طويلة ويختار أطول ما يكون من الصور لأن الذي جاء في الحديث أنها طويلة حتى ان بعض الصحابة كان يسقط مغشيا ورشيا عليه من طول القيام ثم يقطع رجوعا طويله بدون تقدير بدون تقدير كونه وصل القيام فان يطيل بقدر الإمكان ويكثر فيه التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمدك اللهم الله لي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد بعد أن اعتدى يسأله الصلوات ثم يقرأ فاتحة مرة أخرى وصلاة طويلة دون الأولى والظاهر أنه ليس بدونها بكثير لكنه دون ولكنه <تصفيق> لكنه دون يتميز به القيام. لا بدنه دون يتميز به القيام. الأول. الأول. لا تصريف هذا الأول. لكنه دون يتميز به القيام الأول عن القيام الثاني. هنا جاءت الظابط في هذه الصلاة لأن غيرها من الصلوات ليس فيها تكرار. لقراءة فاتحة وسورة في نفس الركعة. ثم يصعو فيطيل. لكن لكن لكن إقالة دون ركوع هنا هذه الصفة جاءت في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما ومن أشارها حديث عائشة رضي الله عنها وحديث غيرها مما تجد مظانه في الجزء الذي ألفه الإمام الألبنية رحمه الله تعالى في صلاة الكسوف حيث جمع طرق كل هذه مرويات ومختلف ألفاظها كعادته في مصنفاته الحديثية أنه يجمع مختلف الروايات من عدة طرق ويؤلف بينها في سياق واحد فخلاصة المرويات هي ما أشار إليه الشيخنا في هذه الصفة أنه يشرع له أن يبدأ بالفاتحة كأي صلاة ثم يقرأ صورة طويلة كالبقرة أو آل عمران ينستطاع ثم يعني يركع ركوعا طويلا وكما قال الشيخ هنا بدون تقدير كوني نصف القيام بل يطيل, يطيل بقدر الإمكان يعني يركع ركوعا طويلا يعني يقترب من قيامه لكن لا يحدد نصب النصف أو بأكثر أو أقل إنما يكون طويلا نسبيا نسبة طول القيام ففي هذا الركوع الطويل يكثر من الأذكار المشروع في الركوع من التسبيح المعروف <تصفيق> سبحان ربي العظيم والأذكار المعروف في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده <تصفيق> سبوح القديس رب الملائكة والروح اللهم اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك أسلمت إلى آخر الأذكار المعروفة في الركوع ونحن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذه الصلاة يعني تقوم على الإنابة وعلى إظهار الخشوع والخضوع لله عز وجل وعلى تنزيه الله والتسبيح يدخل فيه التنزيه والتعظيم لله عز وجل ثم يرفع رأسهمنا الركوع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو يقول الصيغة المعروفة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء أما بينهما وملء أما شئت من شيء بعد إلى آخره. ثم يعني يقرأ بعد ذلك الفاتحة مرة أخرى يعني الركع الأولى يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يعني التسمع والتحميد لا يزيد هنا يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ صورة أخرى هي أدنى أو أقل في الطول من الصورة الأولى لكنها ليست أقل بكثير يعني أيضا صورة طويلة لكن يدون دون, دون السورة الأولى آه. ثم يفعل كما فعل في الركوع الأول فيكون فتكون الركعة الواحدة فيها ركوعان وهذا الصحيح، آه. فأن الركعة الواحدة فيها ركوعان وفيها أيضا يقول فيها سمع الله لمن حمده مرتين آه. بعد الركوع الأول وبعد الركوع الثاني ثم يسجد سجدتين كأي صلاة ثم يقوم للركعة التالية كما يأتيه الآن أكمل ثم يرفع و... ويسمع ويحمل والصحيح أنه يطيل هذا القيام الذي يليه السجود بحيث يكون قريبا من الركوع. الرقول يعني هذا القيام الذي يقول فيه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو يقول الذكر الطويل من السمات والأرض إلى آخره كما جاء في الصحيحين يشرع أيضا في هذا القيام أي الاعتدال الذي يكون بعد الركوع أن يطيل أيضا وفي عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت عن أنس في الصحيحين أن أنسا كان يطيل هذا القيام فقال أنس إني لآل إني أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا قام أو اعتدل بعد الركوع ظل قائما حتى يقول القائل قد نسي أي نسي أن يسجد لطول قيامه بعد الركوع وكذلك في الجلس بين السجدتين وكان إذا رفع رأسه من السجود مكث جالسا حتى يقول القائل قد نسيا وهذا من الركنان من الأركان المفقودة عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله فصاروا لا يؤدون حق هذين الركنين إلا قليلا والشاهد أنه يطيل القيام في الاعتدال بعد الركوع إطال تقترب من إطالته لل للقراءة ول ول هكذا كانت السنة نعم فضلاً قال لأن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله ثم يسجد سجدتين طويلتين أي لقدر الركوع ثم الجلوس بينهما لقدر السجود ثم يصلي الثانية كنقوله لیکن يجعل فراهته في القيام الأول من الراكعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الراكعة الأولى لتكون الصلاة بالتنزول كل راكعة دون التي قبلها ثم يتشهد و كغيرها من الصلوات وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم المسلم أنه يصلي ركعتين في كل ركعة وركوعان وسجودان صح ذلك عن عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تكون الصلاة طويلة نعم هذه الصفة الصحيحة كما بينا نعم وبالنسبة ومن نسبة للخطبة فالصحيح أنه يسن لها خطبة واعدة وهو مذهب الشافعي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمى الله وأسنا عليه ثم قال أما بعد ثم معنى ناسه وهذه الصفات الصفات وهذه الصفات الصفات الخطبتي نعم والقول بأن الكسوف له خببة وقول إسحاق أيضا ابن راهوي وقول أكثر أصحاب الحديث ثم نقل هذا الحاق في ضغط الفتح وابن قدامى كان ينفي يقول يعني كان يعز إلى أحمد أنه لم يكن يرى الخطبة لكن الراجح والصحيح أن الكسوف له خطبة وابن قدامى من الموني قال لا نعلم دليلا على الخطبة ولكن الراجح أن الدليل ثابت كما بين الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بعد أن انتهى من الصلاة قام فحمده الله أثنا عليه ثم قال أما بعد وهذه لا تقال إلا في الخبب ثم شرع في قوله إن الشمس والقمر آيات لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة أو وتصدقوا إلى آخر الحديث حتى ينكشف حتى حتى تانكشف هذه الآية هذه خُبْبة إن كانت قصيرة ولا كنا خُبْبة ما هنا خُبْبة خُبْبة واحدة، فإن تجلّى الكسوف أثناء الصلاة أتمها خفيفاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلّوا حتى يكشف ما بكم وحتى للغاية وهذا الحديث يعني إذا قدر أن الكسوف أو الكسوف الخسوف أو الكسوف انتهى خلال الصلاة يسنو للإمام أن يخفف وينهي الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا حتى ينكشف ما بكم يعني حتى يعني ينتهي الكسوف إن انتهى خلاص يبقى الصلاة تنتهي يعني يخفف وينهي الصلاة لا. وهذا الحديث كما يمنع امتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضا الاستبرار فيها واستدامتها وإذا لم نعلم بكسوف الشمس إلا حين غروبها فلا نصلي وتعليل هذا أنها آية النهار والنهار قد ذهب وكذلك إذا طلع الفجر وكسف القمر قبل طلوع الشمس فالصحيح أن تصل صلاة القسوف إذا, إذا لم يمنع ضوء القمر إلا القسوف أما إن كان النهار قد انتشر ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به سواء كان كاسفا أو مبدراء نعم يعني أصلا لم تصر آية آه انتهى الأمر فلا لازم درج تحت الحكم مسألة ما حكم الركوع الثاني الجواب قال العلماء إنه سنة أي مستحب وليس رقنا فلو صلاها كما تصلى الصلاة العادية في كل رفعة الركوع ففلا بس نعم نعم يعني الركوع الثاني الذي هو بعد الركوع الأول ليس واجبا إنما مستحب فقط نعم إنما تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول أما إذا أدرك الثاني فلا يعتبر مدركا للركعة التي الأولى من الكسوف فعليه أن يعيد ركعة بركوعين نعم مسألة هل تدرك الركعة بالركوع الثاني الجواب لا تدرك به الركعة وإنما تدرك بالركوع الأول لأنه هو الركوع حرم الصلاة لحدوث آية تخويف الأخرى غير الكسوف كالزلازل والصواعق اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزال وحجب هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العاصف والألطار الكثير وغير ذلك مما يخيف ولم يصليه اما وَأَمَّا ولم واما وَلَمْ ولم وَأَمَّا واما الزلزال بدليلهم عَنْ عن عبد الله بن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم انهما كان يصليات لنزل القوم الثاني ان لا يصلي الا للشمس والقمر وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه إن صح فهو اجتهاد في مقابلة وما في مقابلة ما ضارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترس الصلاة للأشياء المخيفة غير الكسوم القول الثالث يصلى لكل آية تخويف يعلم من في قوله الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات من آيات الله يخوص الله بهما عبادا أما ما ذكر من وجود العواصف ونحوهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أحد أن يثبت أنها كانت على خلاف المعتاد وأنها كانت مخيفة لذلك فإن وجدت عواصف عظيمة متتابعة فإن الناس لا شك سيخافون وفي هذه الحال يفسعون إلى ربهم عز وجل بالصلاة وهذا النخير هو شيخ الإسلام وهو إما ترون له قوة عظيمة نعم no. يعني هل تشرع الصلاة لأي آية بخلاف خسوف الشمس وكسوف القمر كما بينا المصنف المسألة فيها ثلاثة أقوال في اختلاف وما أشر إليه من جاء عن الذي صح منه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج عبد الرزاق في مصنفه سند صحيح عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس صلى في الزلزلة بالبصرة لما حدثت زلزال في البصرة صلى ابن عباس فأطال القنوط أي القيام القنوط يطلق لغة على القيام أطّلَ القنوط أي القيام ثم ركع ثم ركع ثم رفع رأسه فأطّلَ القنوط أي القيام الذي بعد الركوع كما هو في صف الصلاة الكسوف ثم ركع ثم ركع فأتم بثلاث ركوعات ثم سجد ثم صلى الثانية كذلك فصارت صلاته ثم في الرواية ثلاثة ركعات وأربعة سجدات ثم قال: وهكذا صلاة الآيات. هكذا صلاة وقال معمر أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الآخرة في الآخرة بآل عمران. وفي رواية هذه الرواية الأولى جاءت. نعم من طريق عاصم الأحول وفي رواية ثانية قرنا بين عاصم الأحول وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس وفيها أن أنه قال فاتفق على أنه ركع في ركعتين ست ركعات ثلاث في كل ركعة واختلف عاصم وخالد الحذاء فيما رواه عن عبد الله بن الحارث فقال عاصم وهالأحوال قرأ ما بين كل ركعتين قرأ ما بين كل ركعتين وقال خالد الحذاء قرأ في الأولى من كل ركعة منها ثم عاد بعد يعني عاصم أثبت القراءة قراءة القرآن ما بين كل ركعتين أما خالد قال قرأ في الأولى من كل ركعة ثم عاد بعد وهذه الصفة تختلف عن صفة الكسوة صلات الكسوف التي جاءت في الأحاديث المرفوعة حيث فيها زاد ابن عباس رضي الله ركوعا ثالثا فجعل ثلاثة ركوعات في الركعة الواحدة وايضا اختلفت صفاته في القراءة على النحو الذي جاء الذي جاء في الاختلاف بين رواية خالد الحذاء وعاصم الأحول و هذا رضي الله عنهما يحتمل التوقيف ويحتمل الإجتهاد ما نستطيع أن نجزم بأنه يعني انه يعني اخذوه بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وما نستطيع أيضا أن نجزم أنه اجتهاد محد فهو محتمل ولكن يقال أنه فعل الصحابي بل هو فقيه من فقهاء الصحابة ولا نعلم أن أحد الصحابة خلفه إلا أن يقال أنه خالف النص المرفوع في صفة الصلاة فقط وأما في أنه صلى لغير الكسوف أو الخسوف، فالذي يظهر أنه حجة لأن قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا لم يخلف أحد من الصحابة حجة على راجع تجب العمل بها فلذلك ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأقره أو مال إليه المصنف ابن وسيمية رحمه الله هو الموافق لقول ابن عباس أو لفعل ابن عباس ومن أنه تشرع صلاة الآيات أي ما جاء في صلاة الكسوف لغير كسوف الشمس والقمر نحو الزلزلة وما شكل ذلك من الآيات إذا حدثت زلزلة شديدة في أي بلد أو في أي مكان من بلد الإسلام تشرع صلاة الآيات هذه والذي يظهر أنها لو صليت على صفة صلاة الكسوف الثابتة في الأحاديث التي جاءت في الصحيحين والتي تواردت عليها الروايات يكون الأقرب إلى السنة أن تصلى على صفة صلاة الكسوف لأنه كما يأتي الآن أن الثلاث رقوعات جاءت في رواية عند مسلم شاذة كما يأتي قول إحنا صلى اليوم لا قلنا مسألة قادم طيب تفضل حمل زيادة على رقوعين في روعة واحدة أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثة روعات في روعة واحدة لكن لكن هذه رواية شاذة ومضبوط انها من لما أن اتفق عليه البخاري ومسلم الله الكسوف في كل ركعه المعلوم بين أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا ولم يصلي دروتاً واحداً فقط لكن ثبت عن علي بن ابي طالب الله عنه أنه صلى في كل رفعة ثلاث رفعات وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين وهذا يبني على طول زمن الكسوم فإذا علمنا أن زمن الكسوم سيقول فلا حرج من أن صلّه في كل رفعة ثلاث رفعات أو أربعة أو خمسة. لأن كل هذا ورد عن الصحابة وإذ اكتصر على هو عين فقط رقعة واحدة مع إطالة الصلاة إذا علم أن الهسوف سيطول فلا شك أنه الأخضر لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم, صلى الله عليه وسلم نعم ما أشار إليه رحمه الله في أول الكلام في رواية مسلم وما قد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أنه قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيدة ابن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشته رضي الله عنها <تصفيق> على الشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس انكسرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات هذه هي الرواية التي يقصدها الشيخ. أنه صلى الله عليه وسلم أتى بثلاث ركوعات كما في هذه الرواية في ركعة في في كل ركعة وهذه الرواية في مسلم كما ذكرنا أخرجها مسلم وقد بحثت في التتبع للدرجاتني رح الله علي أظهر بشيء عن الدر قطني في تتبع مسلم هذه الرواية فلم أجد ولكن وقفت على ما قاله البيهقي في معرفة السنن والآثار في تعليل هذه الرواية حيث قال وفي رواية ابن جريش دليل على أن عطاء وعلى <تصفيق> أن عطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين حيث قال حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة. فقال لو كيف يكون عدد الركوع فيه محفوظا عن عائشة؟ نمقدرو نمقدروروروينا عن عروتها، نم عمرتها عن عائشة. بخلافه، أوه. أي ما قد جاء من حديث عائشة من طريق عروة بن الزبير ومن طريق عمرة وما من كبار أصحاب عائشة رضي الله عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بركوعين فقط، فالمشهور من حديث عائشة أن أثبتت ركوعين فقط لا ثلاث. فقال وإن كان عن عائشة كما توهمه، فعروة وعمرة أخص بعائشة. آه، طيب. زك الله خير. مرحبا. قدم. أشبارك الله فيك. أشين زك الله خير. الله. فعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها وألزم لها من عبيد بن عمير بلا شك هما أخص بعائشة من عبيد بن عمير هما اثنان يعني يعني كذلك هما الجماعة يعني رواية الجماعة فرواية ما أولى أن تكون هي المحفوظة فأعلى البيهقي رواية عبيد بن عمر عن عائشة في ذكر الثلاث ركوعات بما جاء من طريق عمرة وعروة ابن الزبير عن عائشة في أنها أثبتت ركوعين فقط هذا هو المحفوظ ولذلك حكم أيضا على شذوذ هذه الرواية التي فيها ذكر الثلاث ركوعات العلامة الألبانية رحمه الله تعالى كما في تعليقه على صحيح ابن حبان الذي سمي والذي يسمى بالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان نعم بين أن هذه الرواية شاذة نعم وهذه من المواطن القليلة يعني التي انتخذت على صحيح مسلم نعم وهذا أيضا يبين أن ليس كل ما لم يذكره الدارقطني في التتبع يعني أنه لا, ي... لا توجد انتقادات أخرى أولاك انتقادات، ولكنها يسيرة جدا يعني تكون تكون معدودة على أصابع اليد الواحدة في من تخد على الإمام مسلم رحمه الله أو, أو في سعيد بخاري مما لم يذكره الدرق لكن أشياء يسيرة وفي الغالب يعني هي ليست مؤثرة ليست مؤثرة والله مستعنى وبعد ذلك نكون انتهينا نعم من أحكام الصلاة الكسوف بقي لنا في هذا الكتاب هذا مجلد <تصفيق> هذا المجلد من الشرح الممتع بقي لنا صلاة الاستسقاء بقي لنا الصلاة والاستسقاء ونكون انتهينا بفضل الله من تلخيص وترتيب هذا المجلد من الشرح الممتع الذي استفتحناه بأحكام أو بأبواب صلاة الجمعة. لنا درس واحد ونكون انتهينا إن شاء الله من تلخيص هذا المجلد. بفضل الله ومنه صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم